بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى 80 هي هذه المساله وعنوانها بهذا العدد هذه كلها من خصائل الجاهليه وهي مما قد دل عليه الكتاب والسنه المصنف رحمه الله تعالى ذلك لا يذكر خصلة إلا ويدعمها بايه أو او حديث دل ذلك على ان هذه مسائل كلها من وجاء بها الكتاب والسنه في الدلالة على ان هذا من خصال الجهلية. قال المساله 80 تمنيهم الاماني الكاذبه تمنيهم الاماني الاكاذبه الاماني او الاماني امانيه على انه افعل به اي شيء تمنى احسنت تمني تمنى يتمنى تمني. تمني هذا مصدر المصدر هنا تمنيهم ها يعوذ رمضان العهجيليه كانه قال تمني اهل الجاهليه ها الاماني لولا دفع الله الناس مثله دفع مصدر تمني مصدر دفع مضافه الى لفظ الجلاله دفع الله تمنيهم تمنيه الجاهليه الاماني الناس قد هم بهم واحد مصدر اذا اضيف واخذ ما يحتاجه فان نضيف إلى فاعل أو الى مفعول حين اذا تعدى ما يحتاجه من فاعل او مفعول اذا تمنيهم الاماني بالنصب على انه مفعول به هي المصدر المضاف الى الفاعل الجاهريه هم الذين تمنون ذلك تمنيهم الأمانية الكاذبه كقولهم لن تمسنا النار إلا اياما معدوده وقولهم لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا هذه اماني يا اماني كاذبة. قال وهذا اطلاق وتعميم من المصنف رحمه الله تعالى لا تمنيهم الاماني الكاذبه هذا تعميم ما هي هذه صور الاماني كثيره جدا جاءت في الكتاب والسنه اطلاق نوعميم من المصنف رحمه الله تعالى في أن من خصال أهل الجاهليه الاماني الكاذبه وتمنى الشيء قدره واحب أن يصير اليه يعني زوره في نفسه احب او قدر الشيء واحب أن يصير الي والأمنية تخفيه والأمنية ب التجديد ما يتمناه الانسان يجمع على اماني واماني قال في المفردات وتمني تقدير شيء في النفس تقدير شيء في النفس يعني تخيل قدره في نفسه وتصويره فيها وذلك قد يكون عن تخمين وظن يعني هذا التقدير قد يكون مبنيا على تخمين وظن ويكون عن رويه وبناء على اصل يعني على يقين لكنه الأكثر يكون عن تخميل وظن لكن لما لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك يعني أكثر ما يطلق الاماني على الكاذبه والتمني على الكذب لماذا لأن التمني هو تصوير شيء في النفس وهذا التصوير التخيلي قد يكون مبنيا على ظن وقد يكون مبنيا على يقين الأول اكثر لما كان اكثر حينئذ لزمه الوصف فاذا اطلق التمني صرف إلى الى الكذب الى الى الكذب وذلك أي التخيل والتصوير في الناس قد يكون عن تخمين وظن ويكون عن رؤيه يقين وبناء على اصل لكن لما كان اكثره عن تخمين صار الكذب له املك فأكثر التمني تصور ما لا حقيقه له كما أن الكذب اخبار بلا شيء يقع في الواقع قال تعالى امن الانسان ما تمنى فتمنى الموت ولا يتمنونه ابدا والاميه الصوره الحاصله في النفس من تمني الشيء ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقه له وايراده باللفظ صارت تمني كالمبدا للكاذب كانه اصل له فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني اذا يعبر عن الكذب بالتمني لماذا لأن التمني تصوير ما له حقيقه له فاشبه الكذب بل صار كان التمني مبدا للكاذب حينئذ يتصور في نفسه ما له حقيقه له فيبني عليه واذا بنى على شيء متوهم في النفس عين يدن بما ليس موافقا للواقع وهذا هو عين الكذب فصارت تمنيك المبدا الى وقد استدل المصنف على هذه المساله بدليلين على انهم تصورون يتصورون في أنفسهم ما لا حقيقه له اماني كاذبه يعني يتصورون ويتخيلون عن ظن وتخمين اشياء لا حقيقه لها في الواقع انها مخالفه للشريعه استدل المصنف على هذه المساله بدليلين الاول قول تعالى لهم قالوا لن تمسنا النار لن تمسنا النار الا اياما معدوده الا اياما معدوده يقول تعالى اخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لانفسهم من انهم لن تمسهم النار إلا اياما معدودة ثم ينجون منها اخرجونا من من النار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود قالوا لن تمسنا النار الا 40 ليله هم يشركون بالله تعالى عبد العجل ومع ذلك يقول لن تمسنا النار الا 40 يوما من اين لكم هذا هذا تخمين وهذا تخمين وظن بل هو كذب بل هو كذب لن تمسنا النار الا 40 ليله زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجلة يعني عبدوا العجلة واشركوا بالله تعالى 40 يوم اذا حينئذ يعذبون في النار مده الأربعين ثم يخرجون منها من أين لكم هذا انتم متم على انتم على هذا متم على الشرك حينئذ كيف يدعون ذلك نقول هذا اماني وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتاده وقال عكرمه خاصمة اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار الا 40 ليله وسيخلفنا فيها قوما قوم اخرون ان يخرجون ثم تاتي النيابه لمن بعدهم يعنون محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل انتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد فنزلت الايه نزلت الايه فرد الله تعالى عليهم لما قالوا لن تمس النار الا اياما معدوده بقوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ان تقولون على الله ما لا تعلمون أي هل اتخذتم عند الله عهدا من اين لكم هذا هل بينكم وبين الله تعالى عهد والله تعالى لا يخلف عهده ليس بينكم ذلك بل هو دعوى افتراء على الله أي هل اتخذتم عند الله عهدا بذلك فإن كان وقع عهد فهو لا يخلف عهده جل وعلا ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا اتى بام التي بمعنى بل اي بل تقولون على الله ما لا تعلمون ترون كذب على, على الله بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه وهذه لايه مثلها قوله تعالى سوره ال عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات على ما سبق تفسيره ثم قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا اياما معدودات وهم الذين افتروا هذا من تلقاء انفسهم واختلقوه ولم ينزل الله تعالى به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله وقتلوا انبياءه والعلماء من قومهم الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاكم عليهم ومجازيهم به ولهذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه اي لا شك في قوله في وقوعه وكونه اوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذا كلام كثير رحم الله تعالى اذا هذه امنيه من اماني اهل الكتاب انهم لن تمسهم النار لا 40 يوما أو كما جاء في النص اطلاق إلا اياما معدودة معدودات فرد الله تعالى عليهم قولتهم بانه كذب افتراء على الله الايه الثانية التي تدلل بها المصنف على امنيه مكذبه قول تعالى انهم قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا أو نصارا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يبين الله تعالى اغترار اليهودي والنصارى هذا من غرورهم انه ان الجنه مختصه باليهود هذه دعوه اليهود ان الجنه مختصه بالنصارى هذه دعوه دعوه النصارى وهم على باطل ومع ذلك اختصوا او خصوا انفسهم بالجنه ومنعوا غيرهم من من دخولها يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنه إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سوره المائده انهم قالوا نحن ابناء الله واحبائه فاكذبهم الله تعالى بما اخبرهم انه معذبهم بذنوبهم كيف وانتم ابناء الله عز وجل سيعذبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنهم لن تمسهم النار الا ايام معدوده ثم ينتقلون إلى الجنه ورد عليهم رب جل وعلا في ذلك ما مر وهكذا قال لهم في هذه الدعوه التي ادعوها بلا دليل ولا حجه ولا بينه فقال جل وعلى تلك امانيهم قلب العاليه اماني تمنوها على الله بغير حقين. ثم قال تعالى قل هاتوا برهانكم قل يا محمد هاتوا برهانكم اي حجتكم يعني طالبهم بالحجه لانه ما من حكم يصدر من الانسان الا ولابد ان يكون ثما ما يدل عليه من حجه أو, أو بينه الا فهو دعوه الا فهو فهو دعوه قل هاتوا برهانكم اي حجتكم قالهم مجاهد وقال قد ادينتكم على ذلك وان كنتم صادقين أي فيما تدعونه وهنا في فائده جدليه عند اهل الجدل قناه في المناطق على الملل أنه لا يطالب النافي بالدليل النافي لا يطالب بالدليل عند اكثر ارباب الجدل وانما الذي يثبت هو الذي يطالب بالدليل وهنا نفى قالوا ليدخل الجنة إلا من كان يهودا او نصارى هذه الجمله أو او مثبته منفيه معناه قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم يعني دليلكم اذا الدليل كما يكون لاثبات يكون لنافي فلا تنفي إلا بدليل ولا تثبت الا بدليل طب لهذه نتبع على ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى وقد رد الله وصور تمني الأمان الكاذبه كثيره الكره في القرآن قد رد الله تعالى عليهم وسبق قوله تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين قوله تعالى الم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة فذل قالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ويقولون سيغفر لنا ولا اردت الى ربي لادد لنا خيرا منها منقلبه اماني كثير حكاها الله عز وجل ولكنها ما لم تثبت بدليل واضح بين وكتاب أو سنه فهي مردوده على أصحابها قال تعالى مبينا حال امانيهم ليس بامانيكم ولا اماني أهل الكتاب هذا نفي من يعمل سوءا يجزهه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا اذا قاعده واضحه بينا تدل على أن امانيهم كاذبه قال ابن كثير رحم الله تعالى والمعنى في هذه الايه ان الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني الذي يدعي الإيمان الايمان اعتقاد وقول عمل ائت بالبرهان وهو امتثال شرع الله عز واما الدعوه انا مسلم وانا مؤمن ثم لا تجد ما يدل على ذلك من العمل وامتثال اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه فهذه دعوه كاذبه ان الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال الاعمال هي دليل على وجود الإيمان في القلب التقوى ها هنا واشار إلى صدره ثلاثا هذا لا يكفي وحده وانما لابد من ماذا؟ لابد من من عمل فان توجه بالعمل حينئذ نكون موافقا للشريعه والا فهي دعوه واماني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعوه هذه قاعده عامه في باب الحقوق وفي باب الأسماء والاوصاف ليس كل من ادعى الاسلام حصل له بمجرد الدعوه بمجرد اللسان والانتساب لا لا بد من ثمره يثمرها ما وقر في قلبه كذلك في باب الحقوق بين الخلق بعضهم مع بعض ليس كل من ادعى شيئا حصل له بل لا بد من البرهان لا بد من البينه والحج وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه ولا كل من قال انه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان ولهذا قال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا ما الجواب يرد به أي ليس لكم ولا لهم النجات بمجرد التمني بل العبره بطاعه الله سبحانه واتباع ما شرعه على الsnsنه الرسل الكرام وهذا الذي يكون ماذا هذا الذي يكون دليلا وبرهانا على صدقنا وقرفي في القلب وقال صلى الله عليه وسلم الكيس يعني فطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هو مسلم سيدخل الجنه وتحت المشيئه الى اخره كل ذلك لا ينفعه بل لابد من العمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي الذي قال له اسالك مرافقتك بالجنه قال له ماذا اعني على نفسك بكثره السجود لأن هذه أمنية يتمنى بقلبه ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك امنيه يعني إلى النفس لكن لا يكفي احب النبي صلى الله عليه وسلم واريد مرافقته بالجنه نكون معه اذا لابد من العمل ولا من الطاعه ولا من المجانبة أو مجانبة المعاصي فالمعيار هو العمل الصالح وامال الاماني فليست بشيء ليست بشيء الحاديه وال82 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد واتخاذ اثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن ان عمر رضي الله تعالى عنه والاثار اتخاذ الاثار هنا جمع اثر وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو رجل صالح او صلى فيه, صل فيه هذا المراد به بالاثار سبق في المساله 13 الغلو في العلماء والصالحين الغلو في العلماء والصالحين وعرفنا أن هذا من خصال أهل الجاهليه الغلو هذا قاعده عامه اصل له صور كيف يقع وكيف يحصل من صوره ما ذكره المصنفون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم هذا من باب الغلو كذلك اتخاذ آثار أنبيائهم مسال هذا كذلك من جهات الغلو والفرق بين المسالتين ان المساله الاولى اتخاذ قبور أنبيائهم هذا غلو في الأشخاص والمسألة التي تليها اتخاذ اثار انبيائهم هذا غلو في آثار الأشخاص هذا الفرق بين المسالتين فاما أن يحصل الغلو في الشخص نفسه النبي او رجل صالح وإما أن يحصل الغلو في اثاره ما يحصل من التبرك نحو ذلك وما ذكره المصنف هاتين المسالتين وما سيأتي بيان وتفصيل لصور هذا الغلو الغلو في العلماء والصالحين فمن الغلو في الصالحين اتخاذ المساجد على قبورهم واتخاذ اثارهم مساجد ولاثار جمع اثر كما مر هي التي كانوا ينتابونها للجلوس فيها وقضاء الحاجات ونحو ذلك والصلاه ونحو ذلك ومراد المصنف رحمه الله تعالى باتخاذ القبور مساجد مراده جعلها اماكن للتعبد ليس المراد مسارد أنه يبنى المسجد البناء هذا لا وانما المراد انه يتعبد الله تعالى عند القبر سواء بنى عليه مسجد او لا فكل من سجد على أرض فقد جعلت تلك الارض مسجدا لان مسجد مفعل المراد به اسم مكان اسم مكان. هذا الوصف على كل من وضع جبهته على الأرض بأنه اتخذه مسجد وهذا الذي يفسر به في هذا المقام بأن المسجد أعم والنص على ذلك ابن تيميه رحمه الله وشيخ الاسلام محمد بن وهاب في كتاب التوحيد ان المساجد هنا ليس المراد المساجد التي هي البناء انما المراد ما هو اعم من ذلك فتشمل النوعين فلا يبنى على القبور مساجد فان بني فهي باطله لا يصلى فيها والصلاه فيها باطله ولا تصح كذلك لا يسجدوا ولا يتعبدوا لله تعالى عند القبر مطلقا لا بالصلاه ولا بتلاوه القران ولا بدعائنا البتة ومراد المصنف باتخاذ القبور مساجد جعلها أماكن للتعبد وان لم يبنوا عليها مساجد وقد دوب المصنف رحمه الله تعالى هذه المساله بكتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده جاء تشديد من الشرع بأن من عبد الله ما عبد صاحب القبر وإنما عبد الله عند قبرن جاء الوعيد الشديد له فكيف إذا عبد صاحب القبر هذا ياتي في موضع ان شاء الله تعالى ومما يدل على وجود هاتين الصورتين في الجاهليه قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره في سوره الكهف لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال ابن كثير حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين اختلف المفسرون ابن جرير حكى قولين ولم يرجح وتبعه على ذلك ابن كثير لان الايه فيها نوع اشتباه ولا ينبني عليه حكم يعني هل القائلون الذين غلبوا على امرهم وقال نتخذن عليهم مسجدا هل هم مسلمون ام مشركون يحتمل ابن جرير رحمه الله تعالى أطلق القولين وتبعه على ذلك ابن كثير والشوكان رحمه الله تعالى رجح انهم مسلمون على كل لا ينبني عليه حكم من حيث المساله وانما من جهه معرفه اصحاب القول قال ابن كثير حكم ابن جرير في القائلين ذلك قولين احدهما انهم مسلمون منهم والثاني اهل الشرك منهم فالله اعلم وهذا من ورعه رحم الله تعالى وهذا مسلك وهذا درس وهذا ادب انه اذا لم يكن قرين يرجح احد القولين حينئذ تذكر القولين وتقول الله اعلم قال رحمه الله تعالى والظاهر ان الذين قالوا ذلك هم اصحاب الكلمه والنفور يعني هذه مساله اخرى هل هؤلاء الذين غلبوا على امرهم لنت... الذين قالوا لنتخذن عليهم هل هم ضعفاء ام اهل السلطه والملك ظاهر الناس انهم أهل سلطه وملك لكن هل هم مسلمون ام مشركون هذه مسألة أخرى ولذلك قال فالظاهر ان الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمه والنفوذ ولكن هل هم محمودون ام لا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يحتاج الى تامل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مسادد يحذر ما فعلوا وقد روينا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس أمر أن يخفى عن الناس وان تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها وقال شوقاني رحمه الله تعالى ذكر اتخاذ المسجد يشعر بان هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون يعني وجد قدينه ترجح أحد القولين قال الذين غلبوا على أمرهم ان اتخذنا عليهم مسجدا مسجدا اذا ما دام ذكر المسجد فهم فهم مسلمون لكن هذا فيه نظر لما سياتي ذكر اتخاذ المسجد يشعر بان هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون وقيل هم وقيل هم اهل السلطان والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم الأول اولى ذا كلامه رحم الله تعالى وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها أن ام سلمى ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بأرض الحبشه وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك كسرى لان الخطاب هنا لانثى اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا هؤلاء ليسوا مسلمين وجاء لفظ المسجد اذا غلب لنتخذن عليهم مسجدا لا يشعر بأن هؤلاء مسلمون بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد لولا ذلك تقول عائشه لا ابرز قبره غير أنه خشيا أن يتخذ مسجدا وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد هم ليسوا مسلمين وفي حديث جندب الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيه مساجد الا فلا اتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن عن ذلك اذا هذه النصوص كلها تدل على ان اتخاذ القبور مساجد امر معهود عند اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ومن جرى على سننهم ومما يدل على اتخاذ الاثار مسالذ ما اشار اليه المؤلف بقوله كما ذكر عن عمر كما ذكر عن عن عمر أي من النهي عن ذلك ونصه أن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر رضي الله تعالى عنه في حجة من الحجج فقرأ بنا في الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولآله في قريش فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون يعني كانهم يسعوننا فقال ما هذا فقال مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه هكذا هلك اهل الكتاب اتخذوا اثار انبيائهم بيعا من عرضت له منكم الصلاه فليصلي ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاه فلا يصلي ونهاهم عن أن يتتبعوا اثرا لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا قال البيضاوي كما نقله عنه صاحب فتح المدين لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء بل يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها اوثالا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن تيميه رحم الله تعالى إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة بتلك البقعة فهذا عين المحادهه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فان المسلمين قد اجمعوا على ما علموه بالاطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها اذا كان منهيا عنها ايذًا هي باطله هي هي باطله وانه لعن من اتخذها مساجد فمن اعظم المحدثات واسباب الشرك الصلاه عندها واتخاذها مساجد لانه يريد السؤال إذا صلى لصاحب القبر واضح انه شرك إذا صلى لله عز وجل عند القبر اين الشرك نقول هذا وسيلة إلى الى الشرك وإذا كان وسيلة إلى الشرك عيننا الشرك محرم وكل ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك فهو وهو محرم فهو محرم واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها يعني من اعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ عليه قال في كتابه توحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا يعني لا يشترط في العمل بهذه الاحاديث أنه لا بد أن يبنى مسجد على هذه القبور لا ليس هذا المراد وانما المراد ما هو اعم من, من ذلك قال في الفتح أي وان لم يبن مسجد بل كل موضع نصلى فيه يسمى مسجدا يعني وان لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فاوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه وصار بفعل الصلاه فيه مسجدا لأن مسجد على وزن مفعل وهو اسم مكان وحينئذ نكون عاما ثم العله المدركة من اللعن والتحريم والنهي هو اتخاذ هذه القبور اما اصناما تعبد من دون الله وإما وسائلا يعني فعل العبادات عندها وسائله للوقوع في الشرك اذا اتخاذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد هذا من خصال أهل الجاهليه واتخاذ اثار انبيائهم مساجد كذلك من خصال أهل الجاهليه وهذا معناه انهم يصلون عندها تبركا بها وعرفنا الفرق بين المسالتين ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما راى الناس يذهبون الى شجره البيعه ماذا قال قال انما اهلك من كان قبلكم انهم تتبعوا آثار انبيائهم ثم امر بقطع الشجرة. الثالثة والثمانون اتخاذ السروج على القبور اتخاذ السرج على القبور سروج جمع سراج والمراد به المصباح الزاهر يعني المنيء يجمع على سروج واسرج السراج القده وهذه المسألة كسابقتها بمعنى أنه بيان لصوره من صور الغلو في أصحاب القبور وهذه المسألة فيها بيان صوره من صور غلو اهل الجاهليه في القبور وهي انهم يتخذون الثرج اي يوقدونها على القبور وهذا إنما يكون تهيئه للعباده عندها لانه وسيلة الى ان تقع العباده عند هذه القبور وهذا من أسباب الشرك جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المسابغ والسرج اذا اتخاذ السرج باي نوع كان هذا يعتبر من المحرمات ويعتبر من كبائر الذنوب ويعتبر من الوسائل واسباب الوقوع في الشرك وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد لالا يظن الظان أن هذه القبور انما اضيئت من اجل أن يعبد الله تعالى عندها وهذا باطل واذا كان كذلك جاء النص هنا بلعن من فعل ذلك واللعن يدل على انه كبيرة من الكبائر واللفظ هنا عام يشمل اليهود والنصارى والاميين قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحي انبيائهم وصالحيهم مساجد فإسراج القبور من أسباب وسائل الشرك بان تعبد وتدعى من دون الله عز وجل كذلك فيه اضاعه للمال بلا فائدة وفي تشبه بالمجوس واليهود والنصارى قلنا هذا فيه عموم حتى من جهه الكهرباء اقاد الانوار هذه التي تكون موجوده الآن ذلك يعتبر من من المحرمات واذا احتاج لدفن ميت في ظلام فيؤخذ شيء يكون بقدر الحاجة واما نصب عمود او نور أو لمبه أو نحو ذلك يكون على وجه الدواب هذا منهي عنه لعموم هذا النص الرابعة وال80 اتخاذها اعيادا اتخاذها اي القبور اعيادا والاعياد جمع عيد وهو ما يتكرر ويعود ولذلك هو ماخوذ من من العود ونص اهل العلم على أنه العيد عيد الفطر وعيد الاضحى إنما كان عيدين لأن الناس أو الشرع علق بهما احكام شرعية تكون بعودة هذه الايام كل عام واذا كان كذلك فحينئذ كل ما علق بزمن أو مكان يعود ذلك الفعل بعود هذا اليوم صار عيد صاره صرا عيد واذا تقرر أن أمة الإسلام لم يشرع لها إلا عيدان فقط عيد الفطر وعيد الاضحى حينئذ يكون هذا النص حاكما على جميع الاعياد بالبطلان فلا عيد لا من جهه عيد الأم ولا من جهه عيد الزواج ولا من جهه اليوم الوطني ولا غيره كل ذلك نقول تعتبر من الاعياد الباطل لأن فيه معنى العود وكل ما علق فيه على العود ورجوع الايام كل سنه ينصب عمل معين لوجود هذا الزمن نقول هذا يعتبر عيد وإذا كان كذلك عين ادنى قلنا هذا منهي عنه الاعياد جمع عيد وهو ما يتكرر ويعود او قسمان عيد زمان كعيد الفطر والاضحى وعيد مكان وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو الاسبوع أو الشهر اللتمع فيه للعباده وبين المصنف رحمه الله تعالى بهذه المساله أن من صور الغلو عند الجاهليين في قبول الانبياء والصالحين جعلها أو جعلها اعيادا أي مكانيه فيقصدونها للاجتماع فيها والعباده عندها قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيداً بمعنى أنه يعاد إلى القبر مرة بعد أخرى اي مكان الاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه وصلوا عليا حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيداً فغيره من باب اولى واحرى لو جاز ان نجعل قبراً ما عيداً لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم اولى القبور لكن لما خص النهي بقبره ان لا يجعل عيداً دل على أن من دونه ولا شك ان كل الخلق دونه عليه صلاته وسلام دل على اني من باب أولى واحرى لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك ولما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر ابلن ببوانا بضم الباء اسم موضع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا خصصت لانه يريد السؤال اذا خص رجل ما عملا معينا في مكان ما لابد ان له سببا لابد أن له سببا اما التخصيص لزمن أو مكان دون مراعاه بركه خير أو شيء في ذلك الموضع فالعصر عدمه فالعصر عدم ولذلك التفصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اني نذرت ان اذبح ابل ببواله طيب اذا نذرت ان تذبح ابل في أي مكان لماذا خصصته فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له علي صاد سلام هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد فقال لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم يجتمعون فيه قال لا قال اوفي بنذلك اذا لم ياذل له النبي صلى الله عليه وسلم الا بعدما تحقق عليه الصاد السلام من أن هذا الموضع بوانه أنه ليس محلا لعباده وثن وليس محلا لاجتماع على عباده باطله فقال له اوف بندرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فقوله عليه الصلاه والسلام هل كان فيها عيد من اعيادهم اي عيد مكاني فدل على انه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله كالمساجد والمشاعل للحج والعمره وما عداها فالعرض فيها كلها سواء لا فرق بين هذا وذاك وانما التوقيف يكون من جهة الشرع كما أن العبادة الصلاه ونحوها لها اوقات إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوت كذلك الأماكن لا ينظر في مكان ويخصص بعباده ما إلا بدليل شرعي فان وجد حينئذ خصصنا عموما الارض ب هذه النصوص وان لم يوجد حين اذا رجعنا الى الاص نقول اتخاذها يعتبر من البدع يعتبر من من البدع وتقرر في المساله السابقة أن اتخاذ القبور مساجد معناه انهم يقصدونها للعباده عندها ويترددون عليها ويعكفون عندها وهذا هو العيد هذا هو حقيقة العيد لانه كما هو موجود الان أنه قد توجد بعض المزارات وبعض القبور التي تعبد من دون الله عز وجل أنه قد تنصب عندها الخيام في اسابيع معينه أو في أيام معينه قال هذا جعلها عيدا وهو باطل وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ولعن من فعله كما نهى عن جعل قبره عيداً عليه الصلاه والسلام فغيره اولى به بالنهي الخامسه وال الذبح عندها وفي نسختنا الذبح عند القبور من خصال أهل الجاهليه عبدت الاصنام الذبح للقبور تعظيما لها كما تعظم الاصنام وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم لا عقره في الإسلام قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاته وذلك انهم كانوا اذا مات الميت نحروا على قبره بعيرا أو بقره أوشاة ويعللون ذلك بأنهم يجاورونه أو يجارونه على فعله لانه كان يعقرها في حياته للاضياف فاذا ذبحوها على قبره واكلتها السباع والطيور فيكون حينئذ مطعما في مماته كما كان مطعما في في حياته هذا يسمى العقر عندهم ومن يؤمن بالبعث والنشور منهم يعني من اهل الجاهليه كان يعتقد انه اذا عقرت عند الميت دابته جاء يوم القيامة وهو يركبها والا جاء راجلا يعني إذا ذبح فرسه على قبره حينئذ ياتي يوم القيامة راكبا فرسه وان لم نفعل جاء ماشيا على قدميه الى آخر ما ورد في أسباب ذلك الذبح وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهليه فابطل ما كان يعتقد هؤلاء القوم من الذبح لغير الله تعالى وهو شرك اكبر اذا كان تعظيما للقبر لأن الذبح عباده فصلي لربك وانحر واذا ذبح عباده وإذا ذبح لصاحب القبر حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك شركا اكبر واذا كان تعظيما لله ما اراد صاحب القبر وانما اراد بركة الموضع وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر ظانا أنه مشروع فهو بدعه ووسيله الى الى الشرك قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحيياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين فامره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فان صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا قول تعالى فصلي لربك وانحر اي انحر لربك أي اخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الاصنام ويذبحون لها فامره جل وعلا بمخالفتهم والانحراف عنهم فيه والاقباد بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وهذا لا يدل على أنه غير مشرك لأن المشركين والكفار واليهود والنصارى ملعونين ولذلك مر معنا في الاحاديث السابقه لعن الله اليهود والنصارى فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إن كان مشركا حينئذ هو ملعون والا ان كن كذلك فهو مبتدع ضال مضل وهو كذلك ملعون وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عمن استاذنه بالذبح ببوان كما مر معنا حيث نذر ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم اكان فيها صنم قال لا الحديث على ما مر وقد علم صلى الله عليه وسلم شيئا مما سال عنه لمنعه يعني لماذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السؤال اي لما علم انه لم يكن ثم عيد ولم يكن ثم وثن يعبد من دون لا أذن له لو علم لكان مانعا له صلى الله عليه وسلم صيانه لحمه التوحيد وقطع لذريعه الشرك فلا يجوز الذبح عند القبول مطلقا ولو لم يعتقد الذابح شيئا فيها لانه وسيله الى الوقوع في الشرك 86 التبرك باثار المعظمين كدال الندوه وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمه قريش فقال ذهبت المكارم الا بالتقوى وهذه مساله بعضهم جعلها مسالتين ولكن جعلوها مساله واحدا باب اختصار اولى وهذه مساله بيانه صوره من صور الغلو في الصالحين وفي اثار المعظمين ومن ذلك التبرك بها قال التبرك باثار المعظمين وهو اي تبرك التيامن بها وطلب حصول الخير منها والبركه كما هو مشهور ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في الشيء بمعنى أنه لا يتبرك بشيء إلا اذا دل الدليل على أن الله عز وجل جعل بركه فيه والبركه قد تكون في المواضع الاماكن وقد تكون في الازمان وقد تكون كذلك في بالاشخاص وفيه معنى اللزوم ولذلك قيل ابتركوا في الحرب ايثبتوا ولازموا موضع الحرب ويلزم من ذلك القرب منها وملابستها والعكوف عندها وفيها فكانوا يتبركون باعثار معظميهم من علمائهم او ملوكهم او كبارهم ويرجون حصول الخير الالهي منها وبالقرب منها وكانوا مع ذلك يفتخرون بها. كما قال المصنف هنا وافتخار من كانت تحت يده بذلك وقد مثل المصنف للتبرك بدار الندوه وهي دار بناها قصي بن كلاب وكانت قريش تاتمر فيها حيث كانوا يتيامنون بأمره فهو مكان يرتمع فيها اكابر قريش للتشاور فيما ينتابهم فلما جاء الإسلام وزالت الجاهليه بقي مبني بقيا يعني دار الندوه او مبنى دار الندوه على حاله الى زمن معاويه رضي الله تعالى عنه تمتلك وينتفع بسكناها وتحويلها عن هيئتها وقال عبد الله بن الزبير لحكيم بن حزام لما امتع منه معاويه دار الندوه ب100000 درهم باعته مكرمه قريش فقسمها مكرمه يعني مما تكرم به الفئه أو الطائفة أو القبيله مما يدل على عظم شاني من كانت تحت يده في الجاهليه وهذه التسمية باعتبار ما مضى يعني ليس زبير هنا يرى لها مكرمة في حال الإسلام وانما باعتبار ما مضى فهي مجاز اما باعتبار بعد الاسلام فليس الامر كذلك وهذه التسميه باعتبار ما مضى مما كانت تعده قريش مكرمة فقال ذهبت المكارم إلا بالتقوى وهذا مما جاء به الاسلام قال تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاكم والتبرك فيه تفاصيل كثيره ياتي موضعها في كتاب التوحيد ان شاء الله تعالى السابعة السابعه والتاسعة وال90 هذه أربعة نجمعها مع هذه المسائل الاربع من مسائل الجاهليه دل عليها على وجودها في الجاهليه حديث واحد وكذلك دل على بطلانها نفس الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم انها من خصال أهل الجاهليه ودل على بطلانها وهو ما رواه البخاري ومسلم لمسلم عن ابي مالك الاشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح اذا هذه الاربعه التي ذكرها المصنف 87 الفخر بالأحساب وال88 الطعن في الانساب والتاسعة 99 الاسقاء بالانواء والتسعون 90 النياحه دل عليها دليل واحد على أنها كانت في أهل الجاهليه يعني من خصالهم ودل على بطلانها لانه سماها امورا من الجاهليه ومر معنا في اول درس او ثاني درس أن كل ما وصفه الشاعر بانه جاهلية فهو منهي عنه فهو منهي ثم قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك ليس كل ما كان من أمن الجاهليه فهو كفرنا شكل لا قد يكون دون دون ذلك وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من من جرب فدل الحديث على اربع خصال من خصال الجاهليه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امته واقعة فيها يعني ستبقى إلى قيام الساعة هذه الامه ملتات بهذه الأربعة الامور خاصته الأولى الفخر بالأحساب الفخر هو المباهاه في الأشياء الخارجه عن الانسان ك والجاه ويقال له الفخر ب يعني فخر وفخره بالتحريك والتسكين ويقال فخر الرجل فخرا تباها بماله ومال قومه من محاسن وتكبر فهو فاخر وفخور وتفاخر تعاظما وتكبر والقوم فخر بعضهم على بعض أو فخر بعضهم على على بعض اذا فيه معنى التعاظم وفيه معنى المباهه وفيه معنى التكبر فالفخر بالانس بالاحساب يشمل الانواع كلها والاحساب جمع حسب التحريك وحسب الشيء ما يعده المرء من مناقبه وشرف ابائه فالفخر في الأحساب حين تعاظمهم بمفاخر الآباء يعني يفتخرون بما فعله آباؤهم وأجدادهم وكان الجاهليون يعقدون ما يسمونه بالمنافرات وهي مجالس تعقد يتبار فيها الرجال بذكر مآثرهم ومآثر آبائهم وأجدادهم وهذا من دين الجاهليه وقد كان بعض هذه الاجتماعات تقع في منا بدلا من أن يذكر الله عز وجل يذكرون مفاخر الاباء وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصل الجاهليه فبين أنه لا فرقه بين الناس الا بالتقوى قال تعالى يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل المراد به المسلمون وليس المراد به اليهود والنصارى مع المسلمين لأن الله تعالى قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم حينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الايه على التقارب بين الأديان يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم واتقوا انما تحصل بماذا؟ باصلي وهو الإسلام فاذا انتفى الإسلام حينئذ ليس عندنا تقوى فلا كرامة له البتة ان الله عليم خبير يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل وبعد القبائل مراتب اخرى فجميع الناس بالنسبة الطينيه إلى آدم وحواء سواء لا فرق بينهم من هذه الحيفيه يعني كل من كان مخلوقا لله عز وجل من الإنس بنسبته إلى ادم هم سواء لان كل بنو بنو ادم وانما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعه الله تعالى ومتابعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس اكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم الحديث رواه البخاري وسبق حديث ابي مالك الاشعري وجاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهليه وفقرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وادم من تراب لا يدعن رجال فقرهم باقوام انما هم فحم جهنم او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع بانفها النتن اخرجه احمد وابو داود الخصلة الثانية طعن في الانساب الطاعن يقال طعن فيه وعليه وبلسانه أو بقوله طعن ثلبه وعابه فالطعن بمعنى الثلب والتنقص والعيب وفي الشيء دخل أو أخذ فيه والأنساب جمع نسب وهي القرابه ويقال نسبه في بني فلان هو منهم والطعن في الانساب الوقوع فيها بالعيب والنقص وادخال العيب في أنساب الناس تحقيرا لابائهم وتضليلا لاباء انفسهم على اباء غيرهم فيطعن في انساب الاخرين فانه قال هذا ليس له اصل وهذا ليس من آل فلان دون علم وكل ذلك يعتبر من أمور الجاهليه وقد فشت الناس الدم كما هو ظاهر قد دل الحديث بماك الاشعر السابق على وجود هذه الخاصله بالجاهلية ولما عير ابو ذر أو صحابي جليل له مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم عير أحد الصحابه باحد الصحابته باممه قال له انك امرؤ فيك جاهلية فالتعير بالأنساب من أخلاق اهل الجاهليه كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وهذا نص واضح بينه خصلة الثالثه الاستسقاء بالانواء والانواء جمع نوع وهو النجم الذي يكون به المطر والاستسقاء طلب السقية وهو المطر وليس سقاؤه بالأنواء اضافه المطر ونسبته الى النوع يعني إلى الكوكب المطر لا شك انه خلق من خلق الله عز وجل وانما يقع باراده الله تعالى ومشيئته نعم قد تكون ثم أسباب ظاهره لكن لا ينسب إليها المطر البت لا نسبة المسبب إلى السبب مباشرة هذا يعتبر شركا أصغر وقد يعتبر شركا أكبر على حسب نيه اذا للاستزقاء بالانواء اضافه المطر ونسبته الى النوع واعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع اخر يقابله في المشرق فقد كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذه الايه نزلت ردا على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا يعني بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثن سماء يعني بعد نزول مطر كانت من الليل فلما انصرف يعني من صلاته اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما قال اصبح من عباد مؤمن ب وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن ب كافر بالكوكب ومن قال مطن بنوع كذا وكذا فذلك كافر ب مؤمن ب الكوكب هنا الكفر قد يكون كفرا اكبر اذا نسب الفعل للنوي بانه هو الذي احدث المطر هذا كفر اكبر مخرج من المله وان اعتقد انه سبب له فهذه النسبة تعتبر من اشرك الاعصام وجاء في حديث ابي مالك السابق اربعه في أمة من امن الجاهليه وذكر منها الاستسقاء وهذا وهدفه التحذير والنهي والزجر عنها غير باعتقاد أن المطر إنما ينزل باراده الله تعالى كما قال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وسياتي بحث المساله في كتاب التوحيد ثم توصيل فيها في باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء الخاصه الرابعة ان ي أي على الميت كما هو في بعض النسخ النوح مصدر ناح أي صاحه بعويل يرفع صوت يقال ناحت الحمامة نوحا واصل النوحي اجتماع النساء في المناحة والنواح النساء والنوح المجلس والمراد هنا النياحه على الميت وتكون بالقول فما لها تكون بالفعل يعني الصياح بالعويل قد يكون باللسان ولكن النياحه بالشرع تشمل النوعين قد يكون بالقول فتكون به الفعل كرفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت على كل من النياحه وشق الجيوب ولطم الخدود وحثي التراب على الرؤوس ونحو ذلك وقد كان النساء يفعلن ذلك في الجاهليه يقفن متقابلات يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويحثين التراب على رؤوسهن ويحلقن شعورهن كل ذلك تحزنا على ميتهن وغدل حديث أبي موسى أبي مالك الاشعريه السابق على وجودها في الجاهليه وجاء في حديث لعطيه رضي الله تعالى عنها انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا علينا لا نشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحه والنهي يقتضي التحريم الحديث كما تبرع من النائحة فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو الجاهليه هذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر ومر حديث النايحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران قال الوسي رحمه الله تعالى في شرح المسائل ومعنى قوله في النائحة وعليها سربال من قطران أن الله تعالى يجازيها بلباس من قطران لأنها كانت تلبس الثياب السود وفي روايه درع من جرب يعني يسلط على اعضائها الجرب والحكه بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميس لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقه قلوب ذوي المصيبات وفي الصحيحين ان المغيره رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وعلي بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبله بما نيح عليه وحمله أهل العلم على أنه إذا كان ذلك من سنتي أو أنه أوصى بذلك وأما إذا لم يكن له شيء في توصية أو نحو ذلك فلا تزر وازره وزرة أخرى وهذا إذا كان من سنته وأما إذا لم يكن كذلك فلا كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ولا تزر وازره وزر أخرى فالنياحه كبيرة من الكبائر كبائر الذنوب وهي من امر الجاهليه والواجب على من أصيب بميت ونحوه الصبر والاحتساب قال تعالى ويبشر الصابرين الايه فهذه الخصال الاربع من أمور الجاهليه وهي باقيه في الناس فيجب التوبه منها ودل الحديث على أن من أمور الجاهليه ما ليس كفرا يعني هذا النص يدل على أنه ليس كل ما كان من اعمال الجاهليه فهو كفر بل هذه يعتبر من الفسوق الحاديه والتسعون ان ادل فضائلهم يعني اهل الجاهليه اعظم فضائلهم البغيون فذكر الله فيه ما ذكر البغي يقال بغى فلان بغيا تجاوز الحد واعتدى وتسلط وظلم فالبغي هو الظلم والتعدي والاستطاله على الناس وفلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم فهم يبغون على الناس بمعنى انهم يعتدون ويظلمون فمن خصال أهل الجاهليه التعدي والاستطاله على الناس في دماهم واموالهم واراضيهم ويعتبرون ذلك مما فakhirهم ويتمدحون به في أشعالهم ومقالاتهم ويعتبرون ذلك فضيله يمتازون به على غيرهم واليهود افتقرت افتخرت بقتل نبيهم عيسى عليه السلام كما زعموا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فهم يفتخرون بقتله مع انه نبي من الانبياء ورسول من اولي العزم من الرسل وقارون مضرب المثل في البغي كما قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبه الا لقوه قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفريحي وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال قال انما انتيته على علم عندهم فجاء الإسلام بتحريم البغي الاعتداء والظلم على الناس والنهي عنه والأمر بالعدل بين الناس وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والباغي بغير الحق وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي نص على البغي وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم هذا كله يدل على أن البغي محرم وهو الظلم والتعدي والاستطال على على الناس وان من ظلم جاز له ان يقتص لي نفسه ولكن هو كذلك لا يظلم ولا يعتدي الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنهم اجل يعني اعظم فضائلهم اي اهل الكتاب أهل الجاهليه الفخر من خصال اهل الجاهليه الفخر والتمدح بالافعال يعني افعالهم وافعال ابائهم بعد المآثر ونشر المناقب ونحو ذلك قال تعالى فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوه فافتخروا على غيرهم بقوتهم وابوا أن يقبلوا دعوه الرسل وقال تعالى مخبرا عن فرعون انه قال, قال يا قوم اليس لي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون وقال تعالى مخبرا عن ذي الجنتين انه قال أنا أكثر منك مالا واعز نفرا وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير إلا قال مترفوها إن بما ارسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين وقول المصنف ونهى عنه أي أن الإسلام نهى عن الفخر ولو كان بحق ولو كانت الصفه موجوده في المسلم فلا يجوز له أن يفخر بها على على غيره فكيف إذا كان بغير حق ما هو منهي عنه من باب أولى واحرى قال تعالى ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقال والله لا يحب كل مختال فخور وقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر مع انه حق وانا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر اخرجه التلمذي وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد اوصافا هي حق في ومع ذلك نفى الفخر عن نفسه عليه الصلاه والسلام لانه في الاصل يعتبر من تزكيه النفس والله عز وجل عن تزكيه النفس الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل امر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما, ما ذكر تعصب المذموم للطائفة والقبيلة والفئه والمذهب ونحو ذلك من الأمور الباطلة يعتبر مذموما ولو كان على حق يعتبر كذلك مذموما دون نظر في في الادله وهذا من خصال اهل الجاهليه التعصب المذموم وذلك بالانتصار للطائفة التي ينتمي اليها سواء كانت على الحق أو على الباطل ما أنه انه منتسب لهذه الباط لهذه الفئه حينئذ نكون ناصرا لها مطلقا وهذا يعد عندهم من المفاخر فاليهود كانوا بالمدينة بالمدينه ثلاثه طوائف اليهود ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماني كانوا على ثلاث طوائف المدينه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه فكان بنو قينقاع حلفاء للخزرج وبن النضير وقريظه حلفاء للأوس فإذا نشبت بينهم الحروب قتل كل واحد من هؤلاء من لم يكن من حلفائهم وان كانوا على دينه مع ان هذا محرم بنص التورات وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعة فمات فميتته جاهليه ومن قاتل تحت رايه علمية عميا مؤخذه من العمى يعني الأمر الذي لا يستبين وجهنا يدري ويغضب لعصبيه أو يدعو الى عصبيه او ينصر عصبيه فقتل فقتلته جاهليا حديث رواه مسلم فدل الحديث على وجود هذه الخاصله في أهل الجاهليه وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا في غزاه فكسع رجل يعني ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الأنصار يا للانصار نداء وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوه الجاهليه ما بال ودعوه الجاهليه قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه يعني تروكوها فانها منتنه كالميته فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التداعي دعوه الجاهليه وكانوا يقولون أنصر اخاك ظالما أو مظلوما على ظاهريا ليس بالمعنى الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتعصب للطائفه أمر لا منه عندهم كما قال هنا الامام رحمه الله تعالى قد خالف في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم في هذه الخصل فأمر بالعدل ولو مع العدو قال تعالى ولا يجرم ان لكم شناان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا قال ابن رحم الله تعالى لا يجرمنكم اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم ما علم صدوهم عن المسجد الحرام فنهاهم الله عز وجل عن ان يعتدوا عليهم وذلك عام الحديبيه على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتختصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمركم الله به من العادل في حق كل أحد وهذه الايه كقوله تعالى ولا يجرم منكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل مهما كانت العداوة بينك وبين غيرك ولو كان من الكافرين لا يجوز الظلم أبدا فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال بمعنى انه واجب على كل أحد سواء كان مسلما أو كافرا في كل أحد سواء كان قريبا او بعيدا في كل حال في حال الغضب في حال السراء والضراء والحداد وقال بعض السلف من المتقدمين ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ما عاملت من عصى الله فيك ان اعتدى عليك تطاول عليك بمثل أن تطيع الله فيه والعادل به قامت السماوات والأرض وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما واضح مبين فكيف انصره إذا كان ظالما قال عليه الصلاه والسلام تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره وهذه أو هذا فيه تحذير من التعصب وامر بنصر الظالم والمظلوم وبيناه عليه الصلاة والسلام كيفية نصر كل وقال تعالى واذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط والقسط هو العدل شهداء لله ولو على انفسكم او لوالدين والاقربين اياكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ولا تاخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صالف وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه يعني في العدل وقوله ولو على انفسكم أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك يعني تاتي بالمقوله الحقه ولو كان ثم ضرر يترتب على الشاهد واذا سئلت عن الامر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك فإن الله عز وجل سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل امر يضيق عليه وقوله تعالى او الوالدين والاقربين أي وإن كانت الشهاده على والديك وقرباتك فلا تراهم فيها بل اشهد بالحق وان عاد ضررها عليه يعني لو كانت الشهاده فيها مضر على الوالدين أو الاقربين وجب عليك أن تعدل ان تقول بالشهاده فإن الحق حاكم على كل أحد وقوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا اي لا يحملنكم الهوى والعصبيه وبغض الناس اليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم بل الزموا العدل على أي حال كان فالواجب على الإنسان والمسلم على جهه الخصوص العدل مع نفسه ومع قريبه وصديقه ومع عدوه كذلك ولو كان كافرا ولا تحمله عداوه أحد على أن يظلمه أو يجور في الحكم عليه هذا هو شأن المسلم ولا يحمله حب أحد أن يحيف معه ف حرم العصبية والظلم وأوجب العدل الرابعه 90 أن من دينهم اخذ الرجل بجريمة غيره فانزل الله ولا تجر وازرة وزر أخرى من خصال اهل الجاهليه بل من دينهم كما نص عليه المصنف اخذ الرجل بجريمه غيره يقال اخذ فلانا بذنبه جازاه وفلانا بالامر الزمه واخذه بذنبه يؤاخذه مؤاخذه عاقبه فهم يعاقبون الرجل بما جنى به غيره يقال اجرم ارتكب جرما ويقال أجرم عليهم وإليهم جن جنايه والرجل حمله جرم فهم يحملون الرجل تبعات غيرهم فاذا جن الجاني يعني قتل قتيلا لا يكتفى بقتله وإنما يتعد ذلك الأمر فيقتلون قبيلته أو إذا كان ضعيفا لا يعبأ به ينتصر من بقتل قتيلهم بقتل من هو اشرف في قبيلتهم فاذا جن الجاني على أحد لم يكتفوا بمؤاخذته فقط بل يطلبون الثأر ويقتلون غير القاتل ويصيبون غير الجان بل ربما قتلوا بالقتيل الواحد عشيره مما ليس جنات وهكذا فعذر الله في ابطالها ولا تزر وازرة وزر اخرى اي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان الا على نفسه كما قال تعالى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ولان المنافات بين هذا وبين قولي فيما مر معنا وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقاله فإن هذا خاص بالدعاة الى الضلاله وقوله ومن أوزال الذين يضلونهم بغير علم فان الدعاة عليهم اثم ضلالتهم في انفسهم واثم آخر بسبب ما اضل من اضل من غير ان ينقص من أوزال اولائك ولا يحمل عنهم شيء وهذا من عدل الله ورحمته بعباده ولا اجتات في سياق قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بين سبحانه ان ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصان بفاعلهما فلا يثاب الا الفاعل ولا يعاقب إلا الفاعل فلا يتعديان منه إلى غيره فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عن فإنما تعود منفعه ذلك إلى نفسه ومن ضل عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نها عنه فانما يضل عليها أي فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزها فكل أحد محاسب على نفسه أو عن نفسه مجزي بطاعته ومعاقب بمعصيته ثم اكد هذا الكلام بابلغ تاكيد فقال ولا تزر وازره وزر أخرى والوزر هو الاثم اي لا يحمل أو تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتاخذ به الاولى قال الزجاج ان الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره البتة وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينا وقال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وشُرع القصاص لقطع هذه الخصله فقال تعالى او الخصله فقال تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وقال سبحانه كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص اذا من دين أهل الجاهليه مؤاخذة غير الجان بما جن الجاني وهذا يعتبر من خصائص اهل الجاهليه حينئذ غيره ومقابله هو حكم الإسلام والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين